بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والليل, إذا يغشى, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعياكم لشدة. فأما من أعتق واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بحل واستغنى وأما من ما فيلا وكذب بالحسنى وكذب بالحسن، فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى لا يصلى إلا الأشقى الذي <تصفيق> كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاثقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي وما ل عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ولسوف يرضى, ولا سوف يرضى